Allah! أَلَمْ يَأْتِ بِكَ يَا عِتْمَا فَأَوَا وَوَأَنْ وَأَمَّا يَثِيمَ خَلَاةَ قَمْرًا فَأَنذُرُ بِاسْمِ ٱللَّهِ مَا دَأَ وَمِىءَ أَلَمْ ٱلنَّشْرَ وا وَض ضنا عنكا ونراك الذي قبض لك يا nāmā man لقد اخانا اخانا ليم فانا فيها حسان في تفيم ثم ردناهم اسناسا فينا ان عَنْ بُصْرَةٍ حَاتٍ فَنَهُمْ أَجْمَعُ مَنْ غَيَّرُ مَا مَنُونُ فَمَنْ كَذَّبَ كَبَعَظَ بِالدِّينِ أَنَّ سُبْحَانَ اللَّهِ